يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضي عن سبيل الله إن الذين يضيؤ شديد Panie Przewodniczący شديد bima Panie Komisarzu, al